بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٌ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْفِ وَالْتَّرَائِبُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا